والسماء والطارق والمرأة كما الطارق نجم المتاقب إِنْ قدون نفس الله عليه فلينظر ضرر الإنسان ما خلوله خلوله ما في بين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 إن ينعمون يذكون كنندوا يذكون كنندا